ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه يسخروا منه قال إن تسقروا منا فإنا نسقر منكم كما تسقرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب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 ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى أن حر ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين